بسم الله الرحمن الرحيم اللون والقلم وما يسرون ما تبين غمتي ربك بما جن. وَإم للَِّ لك ل جرًا هوهرا بم النندك لا فَسَتُوبَ الصَّيْرُ وَيُبَصِّرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَسْكُورُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا الله السبيل وهو أعلم بالمعتدين فلا تقر المكذبين وادو لهم. نون ود قط كل شان في ما غير معدّ الأسيم، عطّل بعد ذلك ذميم، إن كان ذمّ. إذا كتلى عليه آياتنا قال أشاطيع إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْرِمًا ولا يَشْبَثُ النُّونِ فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن اردوا ولا حرسكم إن I'm كذلك المعدات <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِنَّ الْمُتَقِينَ عِلْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعْيْمٍ أَفَنَجَوَلُ الْمُسْلِينَ كن مجرمين ما لكم كيف تحقون أنكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لا تخاين أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْصُمُ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ ذَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءُ صادقين يوم يكشف عن ساتر ويدعون إلى فلا يد. لا تغيرون خائنة أب فاروب ترخهم ذل وَقَدْ كَانُوا يُذَعُونَ سودون وهم سالمون، فذرني ومني يكذب بهذا الحديث. فَنَشْتَدَّ رِزْقُنَا مِنْ خَيْرٍ لَا يَغْلَامُنَّ وَأُمَلِّلَنَّ إِنَّكَ هِيْدِي كذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من خيث لا يكذب وأقول لي إن كيدي مسجد علونا آمن بهم الظاب فهم يضربون فأصبر لخرهم يرى. ولا تكن كصاحب فهو مذيور فاجتباه ربه فجعده من الصالح يَصِين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذكر يا <تصفيق> رائي